فأني أشكر الله تبارك وتعالى على ما من به من هذا اللقاء وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا طيبا نافعا وأن يوفقنا إليه وأن يهدينا جميعا إلى حسن القول والاعتقاد والعمل فإن نعم الله تبارك وتعالى لا تحصى وفضله عز وجل لا يستقصى فهو المنعم بكل النعم كما قال ربنا تبارك وتعالى فما بكم من نعمة فمن الله وقال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنشكره سبحانه وتعالى ونسأله المزيد من فضله وأن يؤلف ذات بيننا وأن يظهر الدعوة السلفية خفاقة في جميع ربوع البلاد وفي العالم أجمع فإن الله تبارك وتعالى قد وعد بذلك بالنصر والتمكين لمن أقام الدين وأقام التوحيد وحارب الشرك ونبذ البدعة فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل إخوتي الكرام إن من المهم وبهذه المناسبة بالذات أن أشير إلى أمر مهم قبل الشرع في المحاضرة أو في الكلمة وإني في الحقيقة أتأسف تقدم بين إخواننا المشايخ وهم غير موجودين فأقحمني الشباب قحاما أن ابتدأت بالكلمة وإلا كان بودي أن أنظر المشايخ حتى يأتوا ولكن اتصلوا بهم فقالوا ابدوا فمعدرة اليكم اذ تقدمت قبلهم وأما الملاحظة التي أريد أن أذكرها قبل الكلمة هو ينبغي علينا أن نعلم منهج السلف في افتتاح المساجد وما هو الطريق السليم في افتتاح المساجد وكيف كان سلف الأمة يفتتحون مساجدهم لانه حدث في هذا الجانب خلط وخلط واحتفالات ومرح وضحك وشيئا من الهزر وشيئا من اتلاف الأموال التي جعلت للوقف في الحفلات حتى صار في العالم ينادون بغيرهم من القساوسه والرهبان والرؤساء وإلى غير ذلك احتفلات كبرى تعقد في المساجد بسبب افتتاح المسجد وأحيانا ينادوا إليها من ربوع بلاد من أقصاها من شرقها وغربها فتشد الرحال لهذا المسجد فلهذا وذاك ولما نسمعه فأحببت أن تكون بداية كلمة قبل المحاضرة ما هو منهج السلف في هذا ولا أحب أن تقدم بين يدي العلماء الأمة الذين تكلموا في هذا فأثرت أن أقرأ عليكم ما ذكرته اللجنة الدائمة في هذا الباب العظيم وحتى نقف على بينة من هذا الأمر. يحيى من حي على بيّنه ويهلك من هلك على بيّنه فسؤلت اللجنة دائمة عن حكم افتتاح المساجد بالحفلات والاجتماع لذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد وأنا في الحقيقة يعني ابتدأت هذه الكلمة لأنه قد يحتج محتج بفعل بعض طلبة العلم فيرخي العنان لنفسه أو ينتقد من ينتقد بعض طلبة العلم في هذه المآخر فأحببت أن أبين هذا المنهج لقد استأذنت من لجنة المسجد في ابتداء هذا الموضوع ففرح بذلك جدا، فأقول حكم افتتاح المساجد بالحفلات والاجتماع لذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء على السؤال المقدم إلى سماحة الرئيس العام ونصه إذا بني عندنا مسجد جديد وأريد ابتداء الصلاة فيه دعي الناس من البلدان فيجتمعون لهذا الذي يسمونه افتتاح المسجد فما حكم اتيانهم لهذا الغرض وهل حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد يدل على تحريم ذلك وإذا كان جاعزا فما الدليل على ذلك وهل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعض الصحابة ليصلي في ناحية من بيته ليتخذها مصلى يدل على جوازه وكذلك هل يدل عليه مفهوم ما جاء في قصة مسجد الضرار بحيث لم يوجه ربنا نهيه إلى مجرد عزمه على الذهاب وإن منهاه لأن المسجد لم يبنى إلا ضرارا وكفرا إلى آخره أفيذون أفادكم الله وأجابت بما يلي افتتاح المساجد يكون بالصلاة فيها وعمارتها بذكر الله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 يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بهذا ونحوه من النصائح والمواعظ والمشورة كان يعمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبعه في هذا الخلفاء الراشدون وسائر صحابته وأئمة الهدى من بعده رضي الله عنهم ورحمهم والخير كل الخير في الاهتداء بهذين في الوقوف عند ما قاموا به في افتتاح المساجد وعمارتها بما عمروها به من العبادات وما في معناها من شعائر الإسلام ولم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن من من أئمة الهدى أنه افتتحوا مسجدا بالاحتفال وبالدعوة إلى مثل ما يدعو إليه الناس اليوم من الاجتماع من البلاد عند تمام بنائه للإشادة بهم ولو كان ذلك مما يحمد لكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسبق الناس إليه ولسنه لأمته ولتبعه عليه خلفاؤه الرشدون وإمة الهدى من بعده ولو حصل ذلك لنقل وعلى هذا فلا ينبغي مثل هذه الاحتفالات ولا يستجاب للدعوة إليها ولا يتعاون على إقامتها بدفع مال أو غيره فإن الخير في اتباع من سلف والشر في ابتداء من خلف وليس في دعوة بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته ليصلي في مكان منه ركعتين يتخذ صاحبه مصلى يصلي فيه ما قدر له من النوافل دليل على ما عرف اليوم من الاحتفالات لافتتاح المسجد فإنه لم يدعه إلى احتفال بل لصلاة ولم نسافر لأجل تلك الصلاة ثم السفر إلى ذلك والاحتفال أو, أو للصلاة في ذلك المسجد داخل في عموم النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث المفروضة فينبغي العدول عن تلك العادة المحدثة والاكتفاء في شؤون المساجد وغيرها بما كان عليه العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه أئمة الهدى رحمهم الله وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم اللجنة الدائمة وهذه هي المنهجية في الحقيقة لانتهى كلام اللجنة الدائمة أقول وهذه هي المنهجية التي ينبغي الإشارة بها والإشارة إليها في افتتاح مساجدنا أما صرف الأموال والتعاون في هذه الحفلات الكبيرة يأتي الناس يعني عدد كبير جدا في المسجد لأجل الاحتفال وكل الجيران والعوام ثم بعد ذلك لا يأتون إلى الصلاة حيث يناد بها وأحببت أن أذكر هذا الأمر لكي يصلح الناس اعتقادهم في افتتاح مساجدهم أقول إخوتي كرام إن من الأمر الذي ينبغي يشار إليه في هذه الكلمة أننا الواجب علينا أن نربط بين الأخلاق والعلم وهذا الربط بين الأخلاق والعلم صار عزيزا بين الشباب في هذه الأيام فكثير من الشباب صار يهتم بالعلم ويهدم جانب الأخلاق ويترك جانب الأخلاق فلشك أن هذا الموضوع موضوع عظيم وما أصاب الأمة ما أصابها من الرجاء إلا لبعدهم عن التوحيد وبعدهم عن مكارم الأخلاق إلا قليلا من عباد الله الخلص الصالحون الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لإقتدائه بمنهج السلف على فهم الصحابة الكرام فأقول لأهمية هذا الموضوع وكذلك لمسؤولية طالب العلم فإن مسئوليته كبيرة وعظيمة جدا وهي تتفاوت بين طلبة العلم بحسب ما عنده من العلم وبحسب حاجة الناس إليه وبحسب قدرته وطاقته فالمهم أنا طالب العلم عليه مسؤولية عظيمة المسؤولية الأولى من جهة إعداد نفسه فلا بد من إعداد هذه النفس فهذه النفس في الحقيقة إذا أهملت قادته إلى الردى وإلى فساد الأخلاق وإلى الفتور وإلى الغفلة الواجب على المؤمن أن يصحى من غفلته وأن يربي نفسه التربية التي أريدها الله تبارك وتعالى وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم كان النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفطمه ينفطني فلابد من العناية بالنفس وأن نسلك بها منهج أهل السنة والجماعة أن نحضر من المخالفات ومن الرياء ومن الصم وأن نقودها إلى الإخلاص إذا لابد من العناية بالنفس وكذلك الأمر الثاني الذي ينبغي لطالب العلم أن يعتني به هو أن يسلك في طلبه العلم الطريق الصحيح وأن يعتني بالأدلة اعتناء كبيرا جدا فائقا قال الله قال الرسول قال الصحابة وأن يجمع رصيضا عظيما جدا من هذه الأدلة في التفقه في الدين والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه فلاودا يصحح المسار وأن يتمسك بالأدلة ويعتني بها عناية ثاقبة وكذلك على طالب العلم أن يرتبط بعلماء الأمة لأن ارتباطه بالعلماء ومعرفة أقوالهم أقوال العلماء يبين له الراجح من المرجوح والناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والعام من الخاص يقتدي بهم ويتبع كلامهم فيكون له الضياء والنور المبين ويكون نفعه للأمة عظيم جد ولا خير فينا إذا لم نرتبط بعلمائنا والارتباس بالعلماء ينبغي أن يكون من غير تعصب ولا تقليد لأن المقلد في الحقيقة إخوة لا يعد من العلماء وليس التقليد من العلم في شيء لا تقلد زيدا أو عمرا فإن التقليد مذموم ولا ينبغي لطالب العلم أن يسير على هذا الأمر وإنما ينبغي أن يعظم الدليل وأن يعظم علماء الأمة ولا يقولهم رجال ونحن رجال لا هم رجال ونحن عيال ولكن لا بد من أن من كلامهم من غير تعصب لهم قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخدم بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام من ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبارة وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك أطلبوا دينك لا تقلد الرجال حتى ترى لاهم مقاله ولهذا يقول أبو عمر ابن عبد البر الإمام المشهور صاحب كتاب التمهيد أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء إذا فلا بد أن أتني عناية صحيحة بالارتباط بين طالب العلم وبين العلماء لأن في هذا خير كبير وتسهيل لكثير من العلوم ولا يستقل بنفسه ولا بكتابه فمن استقل بذلك فيكون خطأه أكثر من صوابه ويتأكد هذا تأكيدا لازما حثميا في النوازف وفي الدماء وفي كبار المسائل وفي الفتنة فينبغي الإنسان يتأخر إن كان قد تأخر عشرة ألاف كيلومتر في زمن الفتنة فإن كانت تأخر عشرة ألاف كيلومتر فينبغي في زمن الفتنة أن يتأخر مئة ألف لأن الأمر فيها دماء وفيها أموال وفيها أعراض والفتن والعقول تطير في زمن الفتن إذا فلابد من الارتباط والآن الارتباط يسير جدا بالمكالمات الهاتفية والمداخلات وإلى غير ذلك فمع العناية بالنفس والعناية بالدليل والارتباط بكلام العلماء هذا أمر من جد والامر والأمر وهو أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بجانب الإخلاص في دعوته لله تبارك وتعالى وأن يستحقر الناس في جنب الله عز وجل ثم يعود على نفسه فيكون لها أشد استحقارا في جانب, جانب حظمة الرب عز وجل وأن ينوي بدعوته الدفاع على الدين وبراءة الدم وإرضاء الله عز وجل والإتيام بالواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا القيام به مع براءة الدم ويقصد هذا إرضاء الله عز وجل أولا وآخر لا يقصد به مالا زائل ولا عرضا عاجل وإنما يكون هدفه هو إرضاء الله وأما المال الزائل والعرض العاجل هذا هو أمنية المنافق وأمنية من أراد الدنيا فينبغي لطالب العلم أن يتجنب الرياء ولا يبحث على الصمعة والشهرة جاء في صحيح من تعلم علم مما يبتغ وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الجل عرب لا يتعلمه إلا ليصيب له عرض من الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عرف الجن أي ريحه صلى الله عليه وسلم وتتأكد المسئولية على طالب العلم في هذا إذا كان مما يقتد به أو كان صاحب فتوى أو كان صاحب دعوة فالأمر يزداد شدة عليه بأن يتق الله تبارك وتعالى في الناس وفي أقواله وفي أفعاله لأنه يقتدى بها ولسيما إذا كان قاضيا أو كان داعيا أو إلى غير ذلك فأفعاله قد يقتدى به في أمر ما أو في شيء يخالف فيه السنة فليكن على حذر من ذلك والواجب عليه إخراج الناس من ظلمة البدعة إلى نور العلم كي تكون كلمة الله هي العليا وأن يقصد بعلمه امتثال أمر الله عز وجل ورفع الجهل عن نفسه لأن الله تبارك وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله قال الإمام البخاري ذا العلم قبل القول والعمل فينبغي أن ينمي بذلك رفع الجهل عن نفسه وكذلك أن ينمي بطلبه العلم حماية الشريعة حمايتها من أعدائها لأن العداوة قائمة منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. العداوة للسلفيين وللسنة قائمة من أزل قديم جدا. قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. ثم قال مبشرا وطمئنا. وكفى برضك هادي والنصير. توعد الله بالنصر يواليه. فتسلك بها وجه الله وإرضاء وجه الله في طلب العلم وأنك تنوي بها حماية الشريعة وكذلك تنوي حفظ الشريعة لأن الشريعة تحفظ في الصدور وفي الكتب وفي الكتب فإذا كان الإنسان اهتم بالدليل واهتم بالعلم حفظ الشريعة وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفاظ هي السفلى وكذلك ينوي بها امتثال أمر الله عز وجل وينبغي لطالب العلم أن يصدر ويصابر وأن يسلك في طلبه العلم والدعوة إليه الأخلاق الفاضلة وكثير من طلبة العلم أحملوا هذا الجانب وهو يعني العناية بالعلم ولم يعتن بالأخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثه يؤتمم مكارم الأخلاق فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخلق أي كريم الأخلاق أي هي جزء يعني من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ أبدا ولهذا يعني الأمة أصيبت بما أصيبت به من هذا الجانب لبعدها عن التوحيد ولعدم تحليها بمكرم الأخلاق الفاضلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ألا أدلك ما هو أخف على ظهرك وأثقل في الميزان قلت بلى يا رسول الله قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما تزين بهما ما تزين أحد من الخلائق بمثلهما فوالذي نفسي بيده ما تزين أحد من الخلائق بمثلهما حسن الخلق و الشباب يشيرون من الخلف إنكم تتقدمون فلو تتقدموا يكون هذا أمثل قال الله تبارك وتعالى أيه الذين آمنوا إذا قلوا لكم تفسحوا المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وهذا وعد من الله تبارك وتعالى أن يفسح لكم وهذه الآية العظيمة وعد من الله تبارك وتعالى أنك إذا امتثلت أمره وإذا قيل لك تفسح فسحت يفسح الله لك ومعنى يفسح الله لك يعني يوسع لك وكل نضمع في هذا الامر وقال الله عmud وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا للم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يعني ننتقل من هذا المكان إلى مكان آخر كل ذلك يدل على الوحدة وعلى القوة وعلى الارتباط وعلى التكافل وعلى التأخير وعلى الاندمام وعلى الإثار وعلى غير ذلك يقول صح برقى لإخوة الذين واقفون في الباب نبيهم أنه يوجد دور ثاني جاهز للصلاة فارغ طيب هذه ملاحظة في تحت بدر منه ثلاث طيب إذن لا من التحلي بالأخلاق الفاضلة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وجه أبدر إلى أمر عظيم وهو أسقى الميوضع في الميزان. أقول هذا الكلام لأن طالب العلم لا بد أن, ير... أن يكون ارتباطه بين الأخلاق وبين طلب العلم ظاهر. لا تكاد تميز بينهم. وهذا كان كثير في الرعيل الأول. ما كان يعني أحد منهم إلا ويتحلى بمكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبت لئناس يقدون إلى الجنة بالسلاس. انظر رجل يأتيك يريد قتلك يريد دمارك يريد الفتك بك وبدينك وبنبيك وإلى غير ذلك. يرون منهم سماحة الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم هم مقدو لل للجنة وإن مقود للأسر. أربطهم بالسلاسل وسحبهم إلى الأسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. كيف ذلك؟ هم قادوا إلى الأسر فرعوا المعامل والأخلاق النبيلة والوفاء بالوعد والإثار والمحبة والإخاء والخوف من الله تبارك وتعالى والتضرع. ورجاء الله عز وجل وراقيا من الليل وصيام النهار وأمور يعني عظيمة جدا فأمن ودخل في دين الله أفواجا فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لئناس يقدون إلى الجنة بالسلاس إخوة الكرام لا بد أن نحقق الإخاف ما بيننا والتأخر مع طلب العلم ومع الدعوة إليه وهذا جالب عظيم جدا ومن لم يكن قد تحل بهذا ينبغي أن يتحل به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم فمن الأخلاق ما يكتسب منها لأن الأخلاق قسم العلماء إلى قسمين أخلاق جبلية وأخلاق مكتسبة من الأخلاق الجبلية ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلى شج بن عبد قيس قال له إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله قال خصلتان جبل الله عليهما أم اكتسبتوهما اكتسابا قال بل جبلك الله عليهما الحلم والأناء الحلم سعة الصدر اللي هو التأني وما الذي فعله شجر بن عبد قيس جلس النبي صلى الله عليه وسلم يلقي كلمة ومحاضرة في المسجد يعظ الناس فجاء شجر بن عبد قيس وكان قد توضى وجاء بسكينة ووقار فوجد فرجة في الحلقة جاء بتأني ودخل وجلس فيها بتأني وهدا وسكون عظيم جدا وحياه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله الحديث وإن من الأخلاق ما منه مكتسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الحلم بالتحل وإنما العلم بالتحل هذا وإن صاحب الأخلاق الفاضلة والتآخي بين المسلمين والخلق العظيم بين المسلمين يصل به إلى درجة قائم الليل صائم النهار حق أخلاكك العظيمة مع إخوانك تصل بها درجة عظيمة وإيش الدرجة؟ قيام الليل سيام النهار الله أكبر أعظم فضل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار وهذا فيه قرن العلم مع العمل وهذا فيه قرن العلم مع العمل لا بد أن نتخلق بالأخلاق الفاضلة مع تمسكنا بمنهج السلف الصالح والدعوة إليه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت مراءة النار في هر حبستها حتى ماتت جوها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له مراءة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها قال هي في النار نسأل الله السلام والعافية ينبغي الإنسان يتخلق من إخلاق الفاضلة حتى مع خصمه قال الله تبارك وتعالى فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم انظر كأنه ولي حميم ثم قال الله تبارك وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا حظ عظيم انظر العظيم الله تبارك وتعالى يصف هذا الشيء بالعظمة يا أخي كرامة لصاحبك وحسن أخلاقك قد لا يكون له وإنما هي لك هذه لي أنا أتخلق وأتحلم وأنت آذيتني لنفسي لأنني أريد أن أتخلق بالأخلاق الفاضلة أنظر كفار يأتون للصحابة يريدين الفتك بهم وانظر الأخلاق والمحاملة فدخل في دين الله أفواجه وليس معنى هذا أن الإنسان يقول لين الجانب فقط لا وإنما نضع اللين في محله والشدة في محلها ولكن الشدة أخي كريم ليس كل واحد يفقاهها فالشدة احيانا اللين فيه حظ النفس والشدة تكون فيها حظ النفس كيف الذين يكون في حظ النفس الرياء والصمعة والقييل والقال والشهرة لأن من منا لا يريد أن يمدح أو يثنى عليه والله ألقى كلمة الله يبارك وخطوة بطراء قوية خطوة عظيمة جدا تكلم بكلمة كذا من من لا يحمد من منا لا يحب أن يحمد بهذا أو جالس في طلب العلم أو كذا يحب ثناء الناس من منا لا يحمد إلا القليل ولهذا السلف يقول ما جهدت أحدهم ضيبون وليك ما جهدت نفسي يقول أدركت ثلاثين وورد عنه سبعين وورد عنه ثمانين والصحيح ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق ويقول بعض السلف ما جهدت نفسي مجاهدتها بالإخلاص إذا ينبغي أن يتحل الإنسان حتى مع أعدائه قال الله تبارك وتعالى ولا يجد منكم شنآن قوما على أن لا تعذروه اعذلوه أقرب للتابو إخلاق يتخلق الإنسان مع الكون الذي يسب الدهر وإلى غير ذلك من الأمور ويتخلق قبل ذلك الأخلاق مع الله تبارك وتعالى ثم الأخلاق مع الرسل مع الرزق فرض الله يسلم عليهم ثم الأخلاق مع الملائكة والأخلاق مع الناس بل حتى مع الأخلاق مع الحيوان والأخلاق مع الكافر هذه كلها بحوت مستقلة يتخلق الإنسان بهذه الأمور وهذا لينا في الولاء والبراء وهو الحب في الله والبغض في الله هذا لا بد منه مع الأخلاق من الأخلاق أن يتخلق الإنسان مع الحيوان حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا بحثتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح دبيحته والنبي صلى الله عليه وسلم قال أما بلغكم أني قد عنت من وسم البهيمة على وجهها أو ضربها على وجهها قاله صلى الله عليه وسلم لما رأى حمارا قد وسم في وجهه والوجه يعني فيه الأمور الحساسة والأماكن الحساسة تخلق يتخلق حتى مع الكون حتى مع الكفار ولا منكم شأن القوم العلى لا تعددوا إذا طالب العلم ينبغي أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة وهذا لا ينافي الولاء والبراء ولا ينافي أن يضع الشدة في محلها واللين في محله ولكن الشدة أن في محلها قد يكون فيها حبوض نفس وهو انتصار للنفس كما أن اللين قد يكون في حبوض النفس وهو الرياء والصمع والشدة قد يكون فيها حبوض النفس عندما رأيت الإنسان قد كشر في وجهك أو تكلمت بكذا فتأتي أنت بقوة وتتكلم أو لغير ذلك فقد يكون ولكن الأصل في هذا هو الدعوة بالليم والحكمة قال الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجالي لهم بالذي هي أحسن ادعو إلى ربك بالحكمة الحكمة هي العلم ووضع الشيء في مكانه قال الله قال الرسول قال الصحابة ووضع الشيء في مكانه وقال الله تبارك وتعالى نبيه فذما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفض من حولك و جاء في الحديث أن الله يعطي في الرفق ما لا يعطي في العنف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما كان الرفق في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شانه ولكن مع ذلك إن الله يزع بالسلطان لا يزع بالقرآن وأن نضع الشدة في محلها وأن يتمعر وجهنا ووجوهنا لوجود الشرك ولوجود البدعة لا تجالس أهل البدعة تضحك وتقول لا هذا جانب لي لا يصل فيها مسلك أهل السنة والجماعة لا ولا كلمة ولا حرف ولكن ليس معنى هذا ألا تلين في جانب الدعوة تلين في جانب الدعوة وإذا احتج الأمر لوضع الشدة في محلها فمنهج أهل السنة والجماعة النظر اللين في محله والشدة في محلها المهم في ذلك أخوة الكرام أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الكريمة الفاضلة حتى يبلغ درج قائم الليل صائم النهار وإن البر حسن الخلق كما جاء في الحديث البر حسن الخلق كما يقول النبي وسلم الحج عرف الحج عرف البر حسن الخلق ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق وإن أضغبكم إليّ وأبعادكم مجلسا يوم القيامة الترتارون المتشدقون المتفيهقون قال يا رسول الله علمنا الترتارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون الترتار الذي يكتر من الكلام يعني تكلفا وخروج عن الحق، تكلف وخروج عن الحق، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فعلون. انظر وضع اللغو بين فرضين وبين ركنين من أركان الإسلام، وقدمهم على ركن على ركن الصلاة، على ركن الزكاة، ولأهميته الترترون. والمتشدقون المتشدق الذي يتطاول في الكلام على الناس استعلاء عليهم ويعني يتكلم بإعجاب بنفسه حتى تصل به الدرجة أن يتشدق بشدقه ويميل به فاح والمتفهقون مأخوذ من الفقه يعني من إن كان يتكلم بملء فيه من الاتساع من الامتلاء يتكلم بملء فيه وهذا فيه هو الكبر بعينه نصى الله السلام والعافية إخوة الكرام إن الأمر في هذا عظيم جدا وينبغي الإنسان أن يتحل بالأخلاق الفاضلة وأن يتحل بالصدق فلا زال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتع عند الله رجل صديق ويجتنب الكذب كما جاء في النهي عن ذلك وأن لا يكون المؤمن طعانا ولا لعانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الباحش البليل ينبغي أن نتخلق بالأخلاق الفاضلة في نفس الوقت ينبغي أن يكون لنا عناية في طلب العلم كما ذكرت لكم أن طالب العلم له مسئولية عظيمة جدا وأن العلم أمره عظيم جدا لأن العلم يبني بيوت الله عمادة لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم انظر الجهل يعني يدمر بيوت يهدم بيوت العز ويكرم وشرف العلم أمره عظيم جدا قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم فلث بهم وكف بهم شرفا ونبلا وجلالة وفخرة أولي العلم أن الله تبارك وتعالى استشهدهم وأن الله لأن الله تبارك وتعالى لا يستشهد إلا اتقاط العدول وقارنهم يعني بشهادة بتوحيده قرن بهم العلماء بقوله شاهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم والعلم منزلاته لا تخفى عليكم منزلة عظيمة كما قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهنا فيه يعني يرفع الله عز وجل أهل العلم والإيمان يعني بما خصهم الله من علم وإيمان وهذا إذا قرن ما هو العمل لأن قبلها جاءت العمل في قول الله تبارك وتعالى أيش أيو الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسعوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وينبغي الرجوع إلى العلماء لأن الله تبارك وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فعلم من لا فأمر الله تبارك وتعالى من لا يعلم بأن يسأل من يعلم وفي هذه الآية توثيق للعلماء وتزكيتهم وفيه إشارة إلى العناية بأنفوزهم لأنهم مسؤولون على تأدية هذه الرسالة لهذا الأمر ولغيره قدمه العلماء على كثير من حظوظ النفس ومن المال لأن المال تحرصه والعلم يحرسك والمال محكوم والعلم حاكم ولقد مات خزان الأموال وبقي خزان العلم جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهموا بعد الممات جمال الكتب والسير ولقد رحل إليه علماء وجهابدة مسيرة شهر من الصحابة يعني مسيرة شهر فهذا عبد الله بن ونيس يرحل يعني مسيرة مسيرة شهر يعني في آه آسف آه جابر يرحل إلى عبد الله بن أوليس جابر ابن عبد الله يرحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن نيس اشترى راحلة لحديث واحد حديث الصوت أن الله تبارك وتعالى ينادي بالصوت يسمعه من بعد كمن قر وبعض يسميه حديث القصاص بحكم الفصل بين الخلايق أن يدخل أحد الجنة وعليه مظلم لأهل النار ولا يدخل أحد النار وله عند أهل الجنة مظلمة قصاص حتى اللطمة ذكرت إلى غير ذلك فانظر لعظم طاليم بهذا العلم ورحل إليه وكذلك يقول كثير كنت جالس مع أبي الدرداء في مسجد في الكوفة فجاء رجل قال إني جئت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث سمعت أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائك لا تضعوا أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السنوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البزر وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن العلماء لم يورث دينار ولا درهم دي ورّة العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر وشرح هذا الحديث يطول ولكن أحببت أن أضع لبنة على الارتباط بين الأخلاق وبين طلب العلم وإن مما يدفع بالمؤمن إلى محاسن الأخلاق قراءة القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلق القرآن والصحابة كانوا يقرؤون القرآن ولا يتجاوزونه حتى يتعلموا ما فيه فقالوا أتين العلم والعمل لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلم فيها ويعمل بما فيها فوت العلم والعمل كانوا يطلبون العلم للعمل بخلافنا نحن نطلب العلم بالاستكفار ولحضوظ النفس نصى الله السلام والعافية هذا وإن مما يحسن الأخلاق هو يعني أن يقتدي الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الأسوة وأن يطلع على الشمائل المحمدية وأن يطلع على كتب السيرة النبوية فهذه تعينك على وتدفع بك إلى محاسن الأخلاق كذلك دراستير الصالحين من العلماء أمر مهم جدا تدفع بك إلى حسن الأخلاق وكذلك الدعاء والتضرع هذا من أعظم الأمور نفعا في أن يصلح الله عز وجل أخلاقك وسيرتك كذلك المحافظة على الصلاة الخمس في المسجد لأنها تنهى عن الفحش والمنكر من الأسباب التي تمكن الإنسان من حسن الخلق وكذلك من أهم الأمور بل هو أهم أمر على الإطلاق دراسة العقيدة لأن العقيدة تجلب للمؤمن الخوف من الله تبارك وتعالى ومراقبته والعمل له وإلى غير ذلك هذا أمر نبيل جدا جدا دراسة العقيدة في تحسين الإخلاق وكذلك مما يدفع بك إلى محص الاخلاق إحسانك لوالديك. انظر سبحان الله ما العلاقة نعم علاقة وطيضة كبيرة جدا فإن بركة هذا العمل يجعلك يعني تحسن حتى إلى الغير وكذلك الإحسان إلى الجار والمعدرة أريد أن أترك المجال لإخوتي طلبة العلم لا أدري الوقت الذي مقطوع لي فأعتذر علي طالق ويتقدم أخونا الفاضل الشيخ محمد ومشكورا وأسأل الله أن يسدده وأن يوفقه ويوفقنا وإياكم جميعا لصالح قول العمل وصلى الله وسلم وبرك على عبدك ورسلكم محمد أرسلكم خيرا